بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا, فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو ذكرى إن ما وعدون لا واقع إن ما وعدون لا واقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت و الجبال وإذا الرسل أقتت و الرسل أقتت لأي يوم أجلت, لأي يوم أجلت ليوم الفصل, ليوم الفصل وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يومئذ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نهلك الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نتبعهم الْآخِرِينَ ثُمَّ نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ويل يومئذ, يومئذ للمكذبين. كذلك نفعل بالمجرمين. بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه فِي قَرَارٍ مكين إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فقدرنا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الْمُكْذِبِينَ ألم نجعل يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نجعل الْأَرْضَ أَلَمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ويل يومئذ, يومئذ للمكذبين انطلقوا وَإِلَّا ما كنتم به تكذبون مَا انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب إلى ظل ذي شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصد انها ترمي كالقصد كانه جمالة صفر كانه جمالة مصف ويل يومئذ للمكذبين ويلو يوم إذن هذا يوم لا ينصقون هذا وَلَا ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين, للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ فإن كان لكم كيد فكيدون, فكيدون ويل يومئذ, يومئذ للمكذبين إن في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا وهنيئا هنيئا بما هنيئا بما كنتم تعملون هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجذي المحسنين إنا كذلك نجذي ويلو يومئذ للمكذبين. ويلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمسّعوا قليلاً إنكم مجرمون. يرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل للمكذبين لهم لا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا ويل يومئذ للمكذبين. ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون؟, فبأي حديث بعده يؤمنون